ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني one and <تصفيق> <تصفيق> قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ فَقُلْ لَنْ نُغْمَا مَنْ تَعُولُ غَائِلَهُ الَّذِي تَقُولُ رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقير Thank أحذبنا سيهاتين على أن تأجرني ثماني حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما فتجدني إن شاء الله من الصارحين